أحمد شابت ماساق البسار هيك إشارتة إن شاق القمر حكمت جارش عرش تبفاش أيش نورات منافر حكم تجارش عرش ثابت فاش اي جنور تمنا وارتبعش اديش موسحب روح سرته هو جنورا تضيائي برماه لمع الله الجليل باريه نجن علينا تأيد الرأيتي فخر تشريف جبو عرش عظيم هر دعالم چی سیها یک ولی تو سوند و لیل بجل فی Hem tu ruhu hem ruhani janudil, peşi pejna atası ha gölben xejil, jan fi ser شهري عري كثري عورايته خطش قبوب رفلك تو غرائته شسواري تلدلك ون مكان. وصلي واحدة سرايه إلى مكان منها بنسي صد هزار أزمان وداب يكدمي غافل أمين مرش وشاف وصف حسنا تببيجم صبح وشاف صدق يوم الدبشنهجنا تمام وصفح حسنات ببشم صبح شباب صدق يوم الدبشنهجنا تمام يا رسول الله رسول شفيع صدر أيوان مزين تشفعت كجبوب عصيان ورنا نفسا شملك قنجيان يا كريم يا إله العالمين ya Rahimu, Ya Azimu, Ya Metin Hibidhari Rahmu, İhsanat Bin Talbi Ikram, Zufranat Bin Hadri Gülhdar, Mawluda Rasul Hi vya metu biki ya Rab kabul, nitu qafar tar giyub, hemle dauba هم مؤمنات مؤمناتاً أجمعين تابع أرش أشوار أمتي تكثرى بندبشينا جنتي، أول أبو رودئي نور النقاب ثاني أبو أبو زواج سحاب ثالثا أبو أنبياء مرسلين رابعا أبو أولياء مؤمنين هم حجج ججو زاتنتماء همجبو بمجلس صاحب طعام همجبو هرشا الإمام جدّي همجبونا كتبي في نسخي بجميع مسلمين صالحا فقيري بتي الفتيحة